ிஷஇல்லதீனுள் ஹிதூனி அயசி நல அசமை உள் காஃபின் நரி ஹயுன் அம்மை آمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا ضَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنذير من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك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 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِى آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ